وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا من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 لا يستحسون، يسبحون الليل والنهار لا يفتون. أم تأخذون؟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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَيْهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 أفإن ميت فهو الخالدون كل نفس, كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجم سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين, سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل مئي يكلئكم بالليل والنهار من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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوقًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أهمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي الْضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ عَلَمُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ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 فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رغبا ورهبا وَيَدْعُونَنَا لنا خاشعين وَكَانُوا لَنَا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسها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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَهِينَ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ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 إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرضها مدة وتر الأرضها فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت, وأنبتت من كل زوج بهيج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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ان الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد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 وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ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 وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمَانٍ اقْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلْنَاسِ سَوَاءَ الْعَاقِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ وَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ لَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كل ضامن وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات, في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا الباب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 فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشاكين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خُوَّى مِنَ السَّمَاءِ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 العتيق ولكل أمة جعلنا من سكن اسم الله على ما رزقهم من الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فَلَهُ أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجهت قلوب والصابرين على ما أصابهم والمقين الصلاة والمقين الصلاة ومن رزقناهم يوفقون والبدر جعلناها لكم من شعائر إلا لكم فيها خير اسم الله عليها فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْ يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 فَكَأيٍّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٌ مُعَطَّلَةٌ وَبِئرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُهُ يَعْقِلُونَ بِهَا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 أولئك أصحاب الجحيم وما من قبلك من وسول ولا نذين إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنى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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم إن الإنسان لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير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 وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع <تصير> يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كونوا واسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وَجَاهِدُوا فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ وَسَمَّىكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ ۚ وَسَمَّىكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عليكم وتكونوا شهدان على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير